112. ما أغنى عنه ماله وما كسب 113. نار نارا ذات لهب 114. وامرأته حمالة الحطب 115. في جيدها حبل من مسد